وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَولِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُ فَاحْذَرْهُمْ قَوَتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَقُونَ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 وَم الذيذينَ يَقولونَ ل تُ فِقُ عَلَ مَنْعِير دََسُون اللِ حَ ي فَّ وَلَِّاجِ خَزَ إنِ السماوَاتِ وَالْأَْرضِ وَناكِمُنافِقينَ لا يَفْقَغُون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 ادْكُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فيقول رب